تأكيد على ثلاثة أمور الأول النشر نشر الوعي الديني المعتدل في الأسر وفي البيوت يحتاجه كل أب كل أب يحتاج أن يعرف العقيدة ويعرف الأمور التي يعني من دينه الاسلامي السمح حتى ينشرها بين ابنائه نحتاج تعزيز الهوية الإماراتية نحتاج غرس الثقافة العربية وهذه سمعتها من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ذكرها ثم وقفت على هذه الثلاث ذكرها عالم من العلماء في دولة الامارات فتعزيز مثل هذه الأمور الثلاثة تجعل المجتمع مجتمع مترابط دينا هويه ثقافه عربيه وفي الختام أشكركم على رحفن الاستماع وأشكر الحضور الكريم وأشكر الشاعر عبيد بن قذلان على ما أتحفنا به من قصائد جميلة وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم